وحضره ونسقه أحبة الفضل لن نبدأ بغير هذا الكتاب العظيم قو يقول ربي جل في علام وإنه لكتاب لو يقول واحد من الملوك الأرض ولا من الوزراء يقول وهم هذا الكتاب والله قبل الله يكمل نعرف أنه كتاب عظيم صح لو يجي أفضل شاعر ويقول هذا هذا الكتاب هذا الديوان قبل لا يكمل نعرف انه عظيم صح فما ظنك كذا وقالها النبي عليه الصلاة والسلام احب مخلوق لله عز وجل لو جمعت الدنيا كلها بأهلها والسماوات ملائكتها في كفة والنبي عليه الصلاة والسلام في كفة ذا رجحت كفة النبي عليه الصلاة والسلام أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي لو قال نبيع سلم عن كتاب معين أما هذا الكتاب ونقطع الحديث ما ندريش ما بعد والله الكل بيذن الكتاب هذا غريب ها؟ كيف إذا كان المتكلم هو الله الذي ما تنفسنا الآن من نفس إلا بفضله؟ والله ما نبض قلبك الآن وأن تسمع من قبض وارتخى إلا بأمره والله ما طرفت لك عين إلا بعد إذنه جل في علا هو يقول سبحانه وان انه لكتاب عزيز عزيز العزيز من البشر لما تقول فلان عزيز نفس وش كيف يتصرف مع الناس عزيز لما تجيه يهش ويبش ويفرح بك ويكرمك لكن اذا تركتها وعطيته فضله وقت اكثر ما يلحق صح ولا لا يا البلان عزيز إذا تركتها يتركك ما يجيك ها؟ وهذا القرآن عزيز إذا عرضتها فضلتك بين أداء والإقامة ما عندنا شيء خلنا نقرأ ترى ما بتفهم شيء تحس إن كلام عادي مثل تشوف ناس حين أقرؤون بين أداء والإقامة يخلفت مثل قيم لو تأخر دقيقة مصيبة ليس بحاس طعم القرآن عظيم قال الله عز وجل قل هو هذا قل من مقصود فيها النبي عليه الصلاة والسلام روحي له الفدة يقول الله النبي عليه السلام قل يقول لمن لأمة قل هو نبأ عظيم نبأ عظيم نكون صريحين من منا كل واحد جاوب نفسه وانا والله بجاوب الواحد واحد نفسه من منا يحس انه القرآن عظيم اذا قرأ القرآن ما عاد فيفكه عظيم الله يقول قل هو نباء عظيم في ناس الحين يعدوا جريده عظيمه تلقاه يقعد يحفر في كل حرف صح يصفطها شوفوا في الطيارة اليوم ما ادري شو صفطها اصلا والله ما ادري شو صفطها عجلته تسويها يصفط الجريده بيمر على كل عمود بيقراه ومركز طيب من منا يا جماعة يحس ان الكتاب عظيم بنفسه كل واحد جاب نفسه لا مسكه ما ودي يفكه طيب ودكم نشوف ليش ما نحس أنه نقول في نقول عظيم والكتاب ما في مثله والكتاب أكرم كتاب صح لكن وشي داخل قلبك أنت تحس بكذا يعني سمعته أو تحس تحسنا عظيم ولا متى يركع الإمام ومتى يخيم الصلاة طيب تبون نعرف ليش أنا والله العظيم إني قاعدت بحث ليش ليش ما نحس الطعم يا أخي الكتاب عظيم والله من نصدق الله إن الكتاب هذا عظيم ألذ وأعظم وأحلى كلام في الدنيا طيب ليش ما نحس الطعمه خلنا نكمل آية تكفون عشان نعرف وين المشكلة لأن لو يجوا واحد في الاسعاف عندنا في المستشفى يقول أنا والله تعبان وش نقول له الله يشفيك وش بعدها كيف نعرف وين تعب وش تعبه وش نقول له وش تحس فيه صح وهو يحدد صح ولا لا بطنك ولا راسك ولا ماذا تحس فيه؟ ولا صدرك ضيق نفس ولا ولا رجليك وفاصلك؟ أنت تعلمنا وشو طب لو قالك تعبان بس مدري ها؟ ما حد في عالجه لان يقول طب ماذا عالجه وش تبين نتوي تحلي حقه ايش؟ صح؟ اكثرنا يا دماعة في القرآن هو تعبان ويحس انه ما يحس ما يت... ما يت... يتلذذ بالقرآن ويحس انه ما يعني يسهل ويفرح إذا قرأ قرآن أو حفظ له كم آية أو بدأ يدبر هو تعبان بس ما يدري وش اللي وش يصير ولا يدري وش المشكلة ولا يدري وين العيب وعاش يسمع القرآن ما يحس بشيء وعايش اللي جنبه ينتفض من الخشوع من متسش على الكلام ما ماشي وده كم ليش يا جماعة ليش ليش ما نحس يا جماعة لازم قبل نموت تسألون فصنا ليش ليش ناس يصلون جنبي ويحس بالصلاة والصلاة أنا ما أحس ليش ناس يح ما يبيك القرآن وانا أب في القرآن ليه يقول الله عز وجل قل هو نبأ عظيم ش اللي بعدها أنتم واحد يقول كلام عن القرآن الآن كلام عنا إيش فينا أنت فينا؟ قل هو نبأ عظيم أنتم والبلا مو في البلا وين فينا إيش فينا يا رب أنتم عنه إيش معرضون إيش يعني معرضون ما نقرأ لا نقرأ ممكن نقرأ في قرآن في, في رمضان نفتم ايش معنا معرضون خلنا يا جماعة ناخذها حبة حبة وين الوجع في بطنك تعال للمس نشوف ايش فيه ها انتم عنه معرضون ايش هالاعراض ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فاعرض عنها ونسي نفس الكلمة ها فاعرض صح وهناك أنتم عنه معرضون الإعراض هنا وشه إعراض قراءة لا إعراض حفظ لا إعراض سماع لا يسمع أجل وشه يعرض قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه قيل له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا ذكر بآيات ربه أو لا يذكر واشتوه فأعرض ما كن أصلا أحد قال له يغضوا من أبصارهم وراح يطالح حرام قال ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي إيش ما حفظ مو قضية حفظ لا نسي ما سمع لا نسي إيش ونسي ما كم يا ما ما قدمت شوف ده ليش إحنا القرآن أنزل عشان نسوي إيه فهمنا حديث الغالي ليش طيب وش علاقة هذا في إني ما أفهم القرآن صح ولا لا واحد يقولش موضوعين مختلفين هاد ها لا كم الآية قال قيل له ولا يقتب بعضكم بعض كانوا ثلاثة قاعدين في غرفة قام واحد هو قام ولا ما قام لعبوا في يقطعوه غذين قلبث ولا يختب بعضكم باغته ولا تبعينها أعرض عنها ونسي ما كان في شيء قال الله عز وجل فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدان إيش بصير فيها يسمع ما يطبق الكلام هذا كله كلام فاضي إيش بصير له كم يا يجمع ونسي ما قدمت يده إننا إننا جعلنا على وين وين على قلوبهم إيش؟ أكنه مثل التوبة أن إيش؟ أن يسمعوه لا بيسمع يسمع ليل النهار أن يقرؤوا لا أقر ليل ونهار أهي أفقهه ويقول بخليه يقرب اسمه عارف وما هو حاس ولا الطعم ولا بقى. تقول له كم خلص رمضان قال والله وصلت عش عشرين بيني الله وجهك وش فهمت؟ ولا شيء. ولا شيء. توه قال عش الصفحات. ولا شيء. عشان كذا أحبة الفضلة القرآن ما نزل عشان نقراه نزل عشان نتدبره. من اللي قال السلام هذا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش؟ لام التعليل هذه اسمها في لغة العربية لام التعليل يعني ليش؟ بعلمك ليش أتيت إليك لآخذك عشان أخذك. ها؟ أتيتك لآخذ منك المال عشان أخذ طيب ليش أنزلها الكتاب؟ ما قال ليقرأوا ولا ليسمعوا ولا ليحفظوا وكلها جميلة لكن ما يبهي الحكمة الأساسية وش الحكمة الأساسية؟ ليدبروا ايش صوره ولا صفحاته اياته يعني كل اية لو دقتها بقلبك لها مع قلبك حكاية والله تغير نظرتك تخرجك من ظلمات الى النور كل اية اي والله كل اية ليدكروا ليدبروا اياته ايش اذا جت هنا وش يصير واللي يتذكر اولو الالباب تتغير نظرتك للدنيا يعني تدبر مهم ولا لا عشان كذا قال الله سبحانه أفلا ما قال يقرؤون قرأة كل واحد يعرف يقرأ قال أفلا يقولوا ما يحسون طعمه أفلا يتدبرون القرآن أم يعني في خيارين إذا يقول تجي ولا ما أنت جاي ها يقول الله أنت تحسون طعمه أم أم إيش ما قال أم لا يتذبرون ما قال أم على قلوب أكلنا عليها أم على قلوب أقفالها يعني إذا فاتح طعم القرآن ترى في مشكلة هنا لا تروح للأسعاب تقول وين هنا اللي ما عنده لسان أحبه تخيلوا واحد مقطوع تروح لسان ونجيب له عسل وخل وملح موية مع ملح ولبن دوي يشرب هذه كلها تقول له شراك طعم العسل ماذا يقول لك؟ ماذا يقول؟ لا <مالطلع> طعم كلها سوا صح؟ عشان كنا في ناس يقرأ جريدة ولا يقرأ القرآن ولا يسمع لشيد كلها واحد إذا كان العسل ما يذاق إلا باللسان القرآن ما يذاق إلا به الجنان واضح أحبتي؟ إذا اللسان ما في ما فيه عسل ما دول طعم العسل فإذا ما في قرآن إذا ما في قلب يراجع رعيه ليش اليوم قاسي يوم ما دعيت الله اليوم ما حسلت طعمها الآيات ما في مراجع يا الله يا رب ترى يا جماعة معنات القلب مقفل أسأل الله أن يفتح على قلوبنا أجمعين في أجل هذا أحبتي لما انجراج علاقتنا بهالقرآن العظيم الله يقول لي أتدبروا آياته ولي الباب يعني معناته أنك تقرأ القرآن إذا حسيت طعمه في قلبك بيتغير نظرتك للدنيا في أيام السلف رجل جاي مسافر بيرجع لقريته فمر على قرية بيشتري الأولاده هدايا أسأل الله يقر أعيوننا وأعيونكم بصلاح نياتنا ودرياتنا فجلس يتفاوض مع البائع شوي إلا السوق كله هربوا ناظر يدين يشرله سب فاضي إلا الملك ال الدولة هذه أو القرية جاي ومع الحرس وجاء حاج من الملك وجاء أسلس السيف قدامه قال للثنا حين على الطريق أو لا أقطعننا عنقك فما يدري هو شن ضامة الدولة ديته أو هو يدخل فجاء الملك الموكب فقال لا لا تقتله فقعد يضحك الرجل فالملك يقول له ليش ضحك ما يضحكك قال أضحك من حاجبك هذا يريد أن يقدم أجلي ساعة وأنت أبيت تريد أن تؤخر أجلي ساعة والأمر ليس لك وليس له الأمر لملك السماء جل جلاله قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ما هو بإذنك طيب كيف الرجل هذا كيف وصل له العقلية أنه يطالع الأمور بها القضية لو واحدنا يجمعه دم يتنافض صح ولا لا لكن هذا الرجل امتلأ قلبه لأن الله قال في القرآن فإذا جاءت لهم إيش؟ لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون فهو عند القضية يا جماعة الناس ليش تخاف من السرطان أنا يا جماعة أشوف مرضان السلطان كل يوم ليش يخافون من السرطان ليش يا جماعة قال فلان في سرطان لا لا الله يقبل الله ويدو قدقوا على هذا ما عليش ليه الموت لأننا نعتقد إن جاك سلطان معاذا بتموت ماذاك سرطان ما بتموت؟ صح يا لكن العقيدة في القرآن تغير فكرتك هذه كلها يقول لك هذا الموت مكتوب لك يم كنت عمرك أربع عشر أمك في شهر رابع أمي في شهر رابع نزل الملك فكتب أجله متى نرجع نزل الملك ينفق فيه الروح بأمر الله وسأل الله متى نرجع ناخذها متى نرجع قالوا ما أجله قال في يوم ستعش واحد الف واربعمائة واثنين من خلاص هذا التاريخ جاك سرطان ما يتقدم واضح يا جماعة جاك سرطان ما يتقدم هذا التاريخ طيب ما جاك سرطان ما يتأخر واضح يا جماعة جماعة هذه عقل... قضية عقدية إيمانية الناس انتفضون يا جاك سرطان طيب هذا ما بتخير مثل ما شوي يا جماعة ولا سألت سؤال هذا في أي مكان إلا قالوا من خاص من الموت عشان كده يقول في صداع عادي صح جاءته في الوانزا الموسمية دي قالوا عادي صح قالوا لا والله بطن يوجع عادي كرب سرطان لا خان الموت يقرب الموت ما يقرب عشان كذا أحبتي الفضلة لو إن تدبرنا القرآن كان ما في أحد بياخذ منك شيء الله كاتب لك ولا أحد بيبعد عنك شيء الله كاتب عليك الله كاتب عليك عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام يمسك ابن عباس رضي الله عنه طفل رضي الله عنه ويقول له يا ابن عباس إني أعلمك كلمات هذه الكلمات حريب الغالي والله تكتب مأذار يعني لو حفرنا الله يا ربي يجعلها تحفر في قلوبنا قال له احفظ الله يحفظك نحن حافظين الحديث نبغى لا تحفظه الواحد فيه ينتفظ فيه جذبه قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده والله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لاحظ حديث عجيب كلام ذهب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام من قال قال واعلم أن الأمة سمعت قطاعات العسكرية كلها كل القطاعات العسكرية، واجتمعت الدول كلها، الأمة كل أهل على أن يضرك بشيء، أمة بضرك بشيء واحد بس تأخذ شيء، مو بواحد بياخذ منك أشياء، ترى هذا نتركز في مو واحد ياخذ منك أشياء أو الأمة بتأخذ منك أشياء، الأمة بتأخذ شيء واحد بس، في حياتك كلها بضرونك بشيء واحد، أما ينسكونك ولا يضربونك شيء واحد فقط. بأسلحةهم ودباباتهم وتقديفهم على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا لأن مهم اللي يتحكم فيهم يتحكم فيهم الله سبحانه قال لا يضروك إلا بشيء إيش قد كتبه الله عليك أصلاً رطاطه ذي كانت بتجيك من خوكم يلعب ينظف الأسلحة أبتجيك لك اليوم والله بتجيك عاد منهم ولا غيرهم واضح يا جماعة وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أي أن أنفعوك بشيء، لا ينفعوك إلا بشيءٍ، قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجل ووجفت الصحف. يا جماعة لو فيه نملة، نملة عندك على هالطاولة، وفي أربعين نملة مهددينها، ها وهذه النملة واثقة فيك إنك مو بصير شيء إلا بأمرك انت. المثل الأعلى. تخيل أربعين نملة هنا ونملة واحدة هنا والنملة هذه تعلم أنك تشوف وأنك براقب الوضع بتخل... كيف تختبر صدقها من كذبها قالت لك أنا والله م... أنا معتقدة أنك موجود واثقة فيك كيف تختبر صدقها ها يا جماعة أول ما يتحركون النمل تقوم تقومون تذبحهم ولا تخليهم يجربون؟ ها تبيت اقتصبرها الآن خلهم يقربون صح؟ عشان تشوف هي واسقة فيك سده ولا لا صح؟ ويقربون وأنت تطالع ويقربون لو كنت تطالع قلبها وشفتها مطمئن لك ودامك موجود فعلت السبب ومطمئن لك طيب أنت تقدر تدافع عنها ولا ما تقدر؟ وشي تقدر تدافع عنها به؟ تقدر ماتوا أربعين صح؟ صح ولا لا؟ تأخذ كاس ما تشروه تكب عليهم يروحون صح ولا لا تبدأ تنفقهم هذا أنت الضعيف الله عز وجل أقوى على البشر من على النمل رضا يا جماعة عشان كذا لأجل هذا أحبة الفضل عندنا أمثل القرآن كثير تعلمها هالمبدأ هذا أن إبراهيم عليه السلام لما أرادوا قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو ما قال احرقوه قال حر الكلمة حسك الحقد اللي بقلبه قال او حرقوه ما قال احرقوه حرقوه, حرقوه. فالله سبحانه اطاهم فرصة وقربوا من ابراهيم وخلّاهم يسكوا ابراهيم خلّاهم عرّوا ابراهيم عليه السلام لأجل هذا هو أول من يكسى يوم القيامة وخلّاهم أججوا النار وخلّاهم ربي واخذوا ابراهيم في المنجنيق والله يرى وابراهيم قلبه متعلق بمن بالقادر جلاله قذفوا إبراهيم يعني شو الله سبحانه وتعالى كان قادر ينقل إبراهيم قبل لا يقذفونه صح الله تركهم لما قذفوه بقى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري حسبي الله ايش ونعم الوكيل قالها إبراهيم يوم أن ألقي في النار أول ما ألقي قال حسبي الله ايش ونعم الوكيل في أحد الروايات أن جبريل سلام جاء بصورته 600 جناح في البخاري حين ذاعية قالت رضي الله عنه النبي عليه السلام يقول جبريل له 600 جناح جناح واحد فقط من 600 يسد الأفقة اجتذث أربع قرى لقوم لوط فجعلنا عليها بجبالها ومساكنهم غلط جناح 599 جناح فاضية شاغرة اجتث أربع قرى لقوم لوط في أحد تفاسير ثمان قرى ورفعها فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها عليه حجارة من سجين منضود مثل عند ربك جاء لإبراهيم وهو مقذوب النار قال يا إبراهيم ألك من حاجة تبيني أخصف بهم بجناح أطف النار بجناح قال ألك من حاجة يا إبراهيم وهو في الطريق يعني مهم قبل الله إذا قال أما منك فلا وأما من الله فنعم الله أكبر تحسني يبالغ الناس يقول بالغ والله والله لو واحد يعرض عليك صاطل موية أساعدك كوب وتكفى صح لأن أبغى أي شيء ما يخالف فعل السبب جاء لكن شوف قلب إبراهيم ما أبغى يتعلق إلا بالله طيب ليش إبراهيم يبالغ لا ما يبالغ إبراهيم يقول بلسان حاله لجبريل عليه السلام يقول له أنت تبغى تساعدني لازم تأخذ إذن من ربي أنا أعرف اللي يذل كل خلقك أنت عندك ستمئة جناح أعرف اللي حطها لك سبحانه. أنت سريع تساعدني الله أسرع منك على طول وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أسرع من جبريل أسرع. أسرع طيب لو جبريل عليه السلام ضرب النار وطفت طاح إبراهيم تكسر عليه السلام ما أطفل سلاما لكن الله سبحانه لا يعطيك إياه يعطيك إياه صح جل جلال الله سبحانه وتعالى لأجل هذا أحبة الفضلة لما نتكلم عن هذه القضية كيف القرآن يغير حياته ليش هود عليه السلام يوم يجون في صور في صورة هود لما قالوا لهود إن يقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء بدأ يتكلمون عليه إيش قاله قال إني أشهد الله وأشهد إني بريء مما تما تما من دونه فكيدوني إيش تأكدوني جميعا تعرف يتكلم مع من تعرف يقول لك هذا المن يقول كلام الناس الله يقول له عنهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين تعرف ايش يسوون تعرف قوتهم يقول الله عز وجل عنهم اتى بكل ريع آية ايش ها تعبثون ماذا معنى هذه الآية؟ يقول الله سبحانه وتعالى عنهم تبنون بكل ريع، الريع اللي هو الجبل آية يعني قصر يأتي الواحد فيهم يشوف من قوتهم وجبروتهم وكبرهم يأتي الواحد فيهم ويشوف الجبل اللي قاعد يحفر في هذا الجبل يحفر في هذا الجبل ثم قصر يروح يخليه ترى ثلاثة أطفال اللي تلعبون بالتراب كانوا يصبحون محفر هذا هذو يصبحون قصور يعبثون تبنون بكل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم بطشت يعني قاعد يلعب بالجبل يا هود عليك السلام ما خفت واعد من اللي يجيهم تحفر الجبل أن يحفر صدرك قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تكلهم بكرة الحين ليه؟ قال إني وشي قوة اللي عند هود عليه السلام إني توكلت على الله الله يرزقنا وإياكم حسن التوكل عليه قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة كل اللي على الأرض مشهود خلق الله قال ما من دابة إلا هو أخذ بعيش بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فأخذهم الله بنواصيهم ولا لا جاب لهم ريح حملتهم ذك دك دكت نواصيهم في الأرض كأعجاز نخل عجز بدون رأس في يا جماعة نع نعرف ربنا اللي نعبده منه سبحانه الشج قدرته علينا جل في علا عشان كذا احببتي في قضية احفظ الله تجده تجاهك احد الاخوه جاني بعد صلاه من الصلوات وقال لي يقول كنت البارح رجل احسبه والله احسيبه على خير ويقول والله اني ما اترك قيام الليل لازم يقول مو عاد القيام القيام يقول لك والله اني ما اترك قيام الليل وارى اني عاف عن الحرام وعاف الحمد لله يقول سبحان الله قبل كم يوم قاعد ناظر في ال يتصفح الانترنت يقول سبحان الله زلت بي القدم ودخلت على صورة ودخلت عليها ودخلت على موقع يقول فضالك صدري ضيجة عجيبة كيف الله سبحانه وتعالى ما أعطيك عيون وغيرك أعمى أصلا الله ما سمح له يشوف لا حلال ولا حرام في ناس جماعة عايشين مع عيالهم أربعين سنة ما يعرف شكل ولا واحد في عياله أعمى وانا وياك من فتح عيوننا من اللي يخلاننا نشوفهم إلا الله عز وجل فيوقع ضائد صدري يعني الله معطيني يعطيني النعم و... يقول فجدت بنام وركدت ساعة قبل الفجر على موعتراتي القيام يقول فجدتني ثارت بين النفس اللوامة أقسم الله بالنفس اللوامة يقول ثارت علي نفسي قالت والله العظيم ما بتقوم صورة الليل يقول كده خطاب بيني وبين نفسي قالت تأصيح الحين وتنام بيومك في الليل ما يشرفك ما يشرف الأناس اللي يقول فقمت وانا بتوضأ يقول والله هي نفسي قعدت حاسبني يقول قال أقم الصلاة طرفي النزلة من طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تبغى تروح للسيئات اللي المواقع اللي إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكر للذاكرين يقول ف... وأنا بصلّي صليت ركعتين هذه بس أستغفر ربي من الذنب اللي عندي يقول فصليت هالركعتين وقمت قبل الفجر الحمد لله على الطلاف صليت الليل يقول وانا طالع واصلي في المسجد يقول واشغل الرادو اللي فيه قول الله رادو يعني ما هو مسجل اللي في الرادو آية يقول الله سبحانه وتعالى فيها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قراتي آيه يقول ورحت صليت وانا طالع من المسجد فقيت لي زبال يقول فقلت الذكاء سيد النبي عسلم أن صدقه تطفئ غضب الرب يقول فأعطيته قلت يا الله يا رب والله إني أفطر لك من هذا لي ويا رب أنت تطفي بها غضبك عليه الليل. الليلة يقول فأجاني بليس أنا راكب السيارة قال لي هو على كيف يكون ترعصي واحد الليلة تقول خلاص وتصير شو شبه قنطه الآن وما قدر يخليه ما يقوم ولا قدر يخليه يمنع من الطلاة فمنع قام يقنط يقول اقسم بالله ركبت السيارة شغلت المسجل يسجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم يقول اقسم بالله إذا تبينت في عزيز ويحفظ الله تجده تجاهك ختاما أحبة الفضلاء الله سبحانه وتعالى ذكر نملة في القرآن القرآن عظيم ذكر فيه نملة ليش؟ صورة النمل وذكر فيها قصة نملة واحدة ايش سوت النملة ذي ها؟ يا سلام ايش سوت النمل في شافت سليمان عليه السلام جاي فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ما سوت لهم قوارب إنقاذ ولا سعت بأنفسها تروح بينها لها تدخل البيوت المحترقة وطلع وتتعرض لما تعرض له لا أبعدا بس قالت يا أيها النمل ودخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله سبحانه وتعالى الدبلة في القرآن تقدر تساعد الناس وتحميهم من الأخطار المسلمين الناس عامة يا جماعة وقولوا للناس يا حسنا ما المسلمين فأنتم بإذن الله يا جماعة على خير وأسأل الله أن كما شرف النملة أنها قالت أن يشرفكم أنكم عملتم وأس أبشر بالخير. ختاما أحبت الفضل سؤال طريف لطيف لكن فيه عبرة عظيمة لكن فيه عبرة عظيمة قبل 16 سنة في الرياض تعرفون الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله؟ اللهم اغفر له وارحمه وموت المسلمين يا جماعي جاء واحد بعده ألقوا مخاضرة وقام واحد من الشباب. قال لي يا شيخ أنا بس أرد سؤال بس ما بزعل علي عاد الشيخ تعرفون الشيخ كان الشيخ لا يا ابني ما بزعل لي كيف سألت تبغى قال أكيد يا شيخ كان ما بزعل قال والله يا شيخ إني أحب الله ورسوله بس ما بزعل كان ما بزعل قال لي يا شيخ أنا أصلي وصوم وسكي قل لكن يا شيخ الحين لما أقرأ القرآن وأقرأ عن أهل الجنة إن الواحد جالس على الأرائك وانها تجري من تحته ثم يطالع في الثمار وجنى الجنتين دان يجي عنده قطوفها دانية يعني ولا بريموت ولا شيء هي تجي هو يشتهيها يطالع عشرين ثمرة هم تعجبه واحدة منها تجي اللهم ادخل الجنه يا رب يقول فأنا لما أتفكر بهذا الكلام يا شيخ ما عليش ما تخل رأسي طبعا إيمان طفل في إسلام لكذا قالت الأعراض وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أتلمنا أنت تصلي الزك يتصوم بس ما تؤمن أن إذا طابك شيء هو لك لو أني ما صرت ما جيت كان لأ بيجيك مدام مكتوب عليك إمام بخضاء وقدر قال الشيخ يا أبني أبسألك سؤال الحين صار لي بيسألك هو الشيخ قال لي يا أبني أبسألك سؤال الآن لو كان فيه اثنين توائم في رحم أمهم كيف عايشين في نور له في ظلام قال لا في ظلام قال طيب كيف يعني عندهم مأكولات لذيذة وشهية ولا يأكلون من بطونهم من الحبل السري قال لا يا شيخ من الحبل السري قال طيب مكانهم مؤسس زين ولا الله المستعان ها <تصفيق> سواء فوقهم وتحتهم قال لا يا شيخ كلها قالوا اذا طاعتهم امهم تطيح قال يطيحون معها قال طيب وش رايك في حياتهم سكت قال طيب لو جاهم أحد وقال لهم وهم في هالجو المظلم وكل ما طاعتم طاعتم طاعتم معه لو جاء واحد قال لهم انتم لو تطلعون من هالرحم تشوفون القصور ومطاعم وسيارات وطرق وطيارات تطير في الناس ويقدمونهم مأكولات شهية وفي ملاهي وفيه بحر بحار كان شمي يبلون يقولون ما تركب رأسنا صح؟ فعرضنا ما دخلت رأينا. قال طيب لو واحد طلع قبل الثانية ساعة. اول ما طلع اللي شاف الانوار قام يغمض عيونه والناس حوله والام تتشيله والأبو فرحان فيه ولفوه ولبسه وحطه في السرير جواه حبيب وكل واحد من يد هذا إلى هذا وفرحانين فيه. قال اللي اللي داخل? ش يقول؟ يقول مسكين مات. صح راح خلاها المكان الدافئ دين ها صح ولا لا وهالغذا اللي أربع وعشرين ساعة طيب اللي برا ش يقول يقول يا ليت خومي يعلمون <تصفيق> يقوليات اللي برا يدري وش أنا فيه عشان كذا أحبة الفضلاء الدنيا كذا رحم مظلم بعد الحياة واسعة بعدين قبر أش الله ينور علينا وعليكم قبورنا بعدين حياة أوسع واضح ها جبر رحم بعدين حياة واسعة الواحد وفرحمه ما يتوقع عن أعلى شيء وشو أعلى شيء الرحمن صح ما فوق شيء إحنا نشوف على شيء السماء ما ندري شو فوق لكن علمناها القرآن العظيم إيش فوق لا سبحانه الرحمن على العرش استوى لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الترى عشان كذا أحب الفضلة ان لازم نتعاهد قلوبنا هذه كيف تحيا خذ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلها بتلقى 99% أو أكثر وين يدعي وظفني عطني أكلني الشئ لا, لا لا كلها لهالقلب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي اللهم يا رب آتي نفسي تقوها يا مقلب القلوب كل والله عشان كل دعوات هالقلب اي هو انصلح قلبه صلح كل شيء عندك ختامنا احب تفضلوا هنا سؤال وننتهي هنا أحد الأخوة يسأل سؤال جميل جدا يقول هل العين تسبق الأجل والسؤال الثاني هل صلة الرحم تطيل العمر يعني واحد مكتوب له عمر بموت ستة عشر ثلاثة ثم بعدين وصل رحمه هم صارت خمستاشر أربعة صح في ناس يقول هل الإنسان مسير لا مخير صح وفي ناس جماعة يعصي يقول الله ما هداني ولا مسألة قدر كلها. ركض مع واحد في المطار وصلني من من المطار لبيتي فكان يدخن فقلت له قلبي كم الآن تتلف من هالخلايا في في في صدرك وكم وكم الله سبحانه وتعالى بي عن هالخلايا اللي أعطاكيها سليمة وقعد قال الله ما هداني والله يا جماعة كان تعرفون حر الرياض عز الشمس الظهر قلت قال الله ما هداني قلت طيب أنت إيش جيت قال الله إيه قال الله يهدي ما يشاء الله ما هداني قلت انت ايش في المطار وقاعد تنظر فاه الشمس قال استرزق قلت انت تقول إن الله يهدي ما يشاء وقعت ما تركت المكرات ويوم جت قضية الرزق بعد الله يرزق ما يشاء ليش مسوي شغل واضح يا جماعة يوم جت قضية مو موالاً في الحديث القدسي يقول يا عبادي كلكم ضال الا من هديته ايش فاستهدوني واللي بعدها يا عبادي كلكم جائعون إلا من أطعمته فستطعموني صح وشي الأولى؟ فاستهدوني يقولون انت قم جاش خضيئة الرزق كم ستشتغل ما قلت الله يرزق يرزقني وبس صح؟ اشتغلت هل ثلاث الأرحام يا جماعة؟ الله جل جلاله إذا كتب الأقدار يكتبها كتابة علم لا كتابة إجبار ما يعني هذا الكلام؟ يعني الله يعلم أنك أنت يا فلان الفلاني بتصير واصل لرحمك فيمد في عمرك واضح يا جماعة؟ الحين مو في ناس يتكلمون بالمالش المثال ما هو يعني قريب لكن في ناس الحين يتكلم مثلا من أمريكا وفي واحد السعودية وطالعون مباراة مانشستر طيب واحد يكلم الثاني طبعا فارق التوقيت والصورة تختلف صح ولا لا فواحد يكلم الثاني يقول طبعاً ذاك ما وصلت هالصورة قال ترى أنت شوط الأول عندهم وهذا باقي قال ترى في آخر دقيقة بيجيب فلان هدف والله في آخر هي جاء فلان هدف هذا يقول يعلم غيب هذا ولا ايش دراه واجبر اللاعب يسوي لا لا هو بس شاف اجبرك ولله المثل الاعلى الله يعلم امور قبل الله تصير واضح يا جماعة عشان كيف في ناس يقول لك والله انا يا اخي مجبور على على المعاصي انا اعصي الله عز وجل يا جماعه انا اعصي الله ان توب علينا جميعا واحد يقول انا مجبور على المعصيه انا مو مسير ماني مخير اجل وراه ليش الواحد اذا شاف بنت الحال هي طالع صار الحين مجبور لان صار رجال آه <تصفيق> يصير مخير صح ما يطالع ولا يجمع ولا لا أنت عندك ثمرة فيها شوكو فيها اشتمون برش برشام يشتمون برشوم خذه هو كله خلاص أنت مخير مخير لا يبدأ يطلع ونظف وياخذ صح إذا أنت تختار الله سبحانه وتعالى إن هديناه السبيلة لكن ماشي أنت تفعل الله فالله يكتب كتابة علم لا كتابة إجبار يا جماعة الله عالم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون تأذون لي أختم هذه القضية دقيقة ولا لا خلاص دقيقة يا جماعة هل تعرف إذا جامع الرجل امرأة تعرف كم حيوان منوي يخرج كم ألف كم مليون كم عاشرة ومن يزود ثلاثمائة مليون كل مرة ثلاثمائة مليون الثلاثمائة مليون هذه كلها تضيع واحد بس اللي يحيى ويطلع ولد الواحد هذا كنت أنا وكان أنت وكان فلان والثالث والرابع الله سبحانه وتعالى بين ثلاثمائة مليون طلع واحد هذا الواحد يا جماعة تقدر الله عليه الحياة طيب لو أن الليلة اللي جاء فيها طيب مع جامع الرجل زوجته بيجي لهم جاي ليش الله أخرجنا يا جماعة من هذا المكان ليش الله ما أخرجنا من الفم أو من العين حتى يعرف الإنسان إنه عشان قال ألم يكون طفا عشان ما ألم يكون طفا مما صح قال فالينظر الإنسان مما خلق يقول هو مخلق من ذهب أنا خالق طيب كيف تعاملنا مع الناس أحبتي هذا السؤال وصلك كيف تعاملنا مع الناس هل نقيمهم على رتبهم ولا نقيمهم على فلوسهم ولا نقيمهم على وجاهتهم ولا نقيمهم على جمالهم إذا بغيت تقيس إيمانك تعال شوف كيف تعامل مع الناس كيف أتعامل مع الناس أتعامل معهم إذا كان والله يا جماعة أني أنزل من سيارتي أنا وعيالي الصغار أربع سنوات أربع سنوات تنوس خمس سنوات أن نسلم على الرجل حق البلدية فيسألني ولدي يقول لي من هو هذا يا بابا أقول هذا أخوك, أقول هذا أخوك. فيقول بابا أنا ما شوف يوم الخميس يجي في اجتماع العائلة أقول هذا حي بأخوك في الإسلام لازم تغرسها يا جماعة لازم تغرس أن ما دام مسلم هذا أخوك فهذا عشت تعرف قدر الإيمان في قلبك ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب لي مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه لا لفلوسه ولا كل هذه ما تسوها شيء لا يحبه إلا لله خلنا غوص يا جماعة في أنفسنا وأولادنا أسأل الله العظيم أن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش أن يشرفني برؤيتكم تحت العرش أسأل الله جل في علاه أن لا يبقي في صدوركم وصدور من حضر هذا اللقاء وسمعه وشاهده أن لا يبقي في صدوركم أمنية إلا بلغكم أعظم منها أسأل الله أن يصلح لنا ذرياتنا أسأل الله أن يتولى تربية أولادنا بنفسه جل في علاه وأن لا يحرمكم الأجر ولن أشكركم أنا ولكن أرجو الله الذي يملك لكم الخير أن يعني ي... ي... ي... يا رب يا هب لكم الخير كله اوله واخره باطنه وظاهره وان يصرف عنكم السوء والفحشه والشر كله وذرياتكم من تحبون وآس على اطاله صلى الله عليه وسلم الحمد لك يا والعبر الدرب مثل النخيل